هل في ذلك قسم لذي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعاده ارم ذات ا ل ع م ا د التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواده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 ف أ ك ر م ه و ن ع م ه ف ي ق و ل ربي ر أ ك ن ا وأما إذا ب ت ل ه فقدر ع ل ي ي ه رزقه ق ف و ل ربي أ ه ا ن ا ك ل ا بل ل ا ت ك ر م و ن ا ل ي ي ت م و ل ا ت ح س ن وتأكلون ا ل أكلاً ت ر ا ث س م ا وتحبون الله م ا ح الحسنى جماً ك دكت الأرض دكاً الأرض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 I'm out.